الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاه وأنتم تعلمون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبئوني فقال أبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أن العليم الحكيم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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدون ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 أفتطمعون أيؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتون ففريقا كذبتون وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقل لهم ما يؤمنون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 بأسمى اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 بلاء من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقولت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَالًا لِلْنَاسِ وَأَمْنَوُوا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَاهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولي أنك قبيلة ترضعها، فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون.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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَنَّا اتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 ولكن في القصاص حياة يا للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين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 ومن الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وات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 زّيّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويصّخرون من الذين آمنوا والذين التّقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمّته واحدة فبعث الله نبيّاً مبشّرين ومذّرين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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزُلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف ألا حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا وَيْرًا فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّتَرَاجَعَ أن, إِنْ ظَنَّا أَيُّقِمَا أن حُدُودَ اللَّهِ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 ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أي يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاح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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبلس وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيل لهم إذ قالوا لنبيل لهم بعث لنا ملك نقاط في سبيل الله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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طانوت بالجنود قال إن الله مبتنيكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وموفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ورستم باخره الا ان تغمضوا فيه وعلموا ان الله غني حميد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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهد شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبش شهداء إذا ما دعوا ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله